بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنستأنف اليوم بعون الله وتوفيقه وتسديده ويعانته قراءة الجزء الثامن والعشرين من كتاب الله مع تفسيره من كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم فضل الحمد لله نستعين رب الله و من الله سوره المجادله مدنيه من مقاصد الصوره اظهار علم الله الشامل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 الذين <سؤال> ضرروا من ينسوا من كائنا ومن من ومن أمهاتهم وإن أصيقوا من كوميا قبل الغربا وإن الله العفور الذين يظاهرون من نسائهم بأن يقول أحدهم لزوجته أنت عليك ظهر أمي كذبوا في قولهم هذا فليست زوجاتهم بامهاتهم إنما أمهاتهم اللائي ولدنهم وإنهم إذ يقولون ذلك القول ليقولون قولا فظيعا وكذبا وإن الله العفو غفور فقد شرع لهم الكفارة تخليصا لهم من الاثم. يظاهرون من نسائهم والذين يقولون هذا القول التضيع ثم يريدون جماعة من ظاهروا منهن فعليهم أن يكفروا بعدق رقبة من قبل أن يجامعوهن ذلكم الحكم المذكور تؤمرون به زجرا لكم عن الظهار والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء فما الزمية للفضياء من قبل أن قال لي يستطيع اي بارا وكيف ذلك كما قال تعالى انما والله فمن لم يجد منكم رقبه يعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل ان يجامع زوجته التي ظهر منها فمن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فعليه اطعام ستين مسكينه ذلك الحكم الذي حكمنا به لتؤمنوا بان الله امر به فتمتثل امره وتلك الاحكام التي شرعناها لكم حدود الله التي حدها لعباده فلا تتجاوزوها وللكافرين باحكام الله وحدوده التي حدها عذاب موجع الله إن الذين يعادون الله ورسوله أذلوا وأخذوا كما أذل الذين عادوه من الأمم السابقة وأخذوا وقد أنزلنا آيات واضحات وللكافرين بالله وبرسوله وآياته عذابا مذل يوم يدعون الله I have to do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 من رحمة الله بعباده تنوع كفارة الظهار حسب الاستطاعة ليخرج العبد من الحرج في ختم آيات الظهار يذكر الكافرين إشارة إلى أنه من أعمالهم ثم ناسب أن يرد بعض أحوال الكافرين <تصفيق> ترى ايها الرسول ان الله يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الارض لا يخفى عليه شيء مما فيهما ما يكون من حديث ثلاثه سرا الا هو سبحانه رابعهم بعلمه ولا يكون من حديث خمسه سرا الا هو سبحانه سارسهم بعلمه ولا اقل من ذلك العدد ولا اكثر منه الا كان معهم بعلمه اينما كانوا لا يخفى عليه من حديثهم شيء ثم يخبرهم الله بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي نُهُيَ عَنْهُ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ عَنْهُ يَتَجَاوَزُ الْحُدُودَ وَمَا يَعْمَلُهُ إِلَّا وَإِذَا وَإِنْ جَاءَ رُكْبَانٌ كَأَنَّهُمْ حُمَّالَةُ أَنفُسٍ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ اللَّهُ بِنَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَنَّ ألم ترى أيها الرسول إلى اليهود الذين كانوا يتناجون إذا رأوا مؤمنا فنهاهم الله عن النجوة ثم هم يرجعون إلى ما نهاهم الله عنه ويتناجون فيما بينهم بما فيه إثم مثل اغتياب المؤمنين وبما فيه عدوان عليهم وبما فيه معصية للرسول وإذا جاءوك أيها الرسول حيوك بتحية لم يحيك الله بها وهي قولهم السلام عليك يقصدون الموت ويقولون تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم هل لا يعذبون الله بما نقول إذ لو كان صادقا في دعوة وهو انه نبي لعذبن الله بما نقول فيه كافيهم جهنم عقابا على ما قالوه يعانون حرها فقبح المصير مصيرهم ايها الذين امنوا واذا يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتناجوا بما فيه إثم أو عدوان أو معصية للرسول حتى لا تكونوا مثل اليهود وتناجوا بما فيه طاعة لله وكف عن معصيته واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فهو الذي إليه وحده تحشرون يوم القيامة للحساب والجزاء. إِنَّ <تصفيق> مَنْ نَجْرَى بِالشَّيْطَانِهِ يَحْضُهَ لَلَّذِي آمَنُ إنما النجوى المشتمله على الإثم والعدوان ومعصية الرسول من تزيين الشيطان ووسوسته لأوليائه ليدخل الحزن على المؤمنين أنهم يكادوا لهم وليس الشيطان ولا تزيينه بضار المؤمنين شيئا إلا بمشيئه الله وإرادته وعلى الله فليعتم وعلى الله فليعتمد المؤمنون في جميع شؤونهم ولما ذكر الله الأدب في الأقوال ذكر الأدب في المجالس فقال يا ايها الذين امنوا اذا قيل لك تباذكوا في المجالس لن تستحلوا ما لكم واذا قيل انشزوا من انشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اتووا العلم وكانت والله بما تعملون يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فأوسعوا فيها يوسع الله لكم في حياتكم الدنيا وفي الآخرة وإذا قيل لكم ارتفعوا من بعض المجالس ليجلس فيها أهل الفضل فارتفعوا عنها يرفع الله سبحانه الذين آمنوا منكم والذين أعطوا العلم درجات عظيمة والله بما تعملون خبير لا يغفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها من فوائد الآيات مع أن الله عالم بذاته على خلقه إلا أنه مطلع عليه بعلمه لا يخفى عليه أي شيء لما كان كثير من الخلق يأثمون بالتناجي يأمر الله المؤمنين أن تكون نجواهم بالبر والتقوى من آداب المجالس التوسيع فيها للآخرين يا الله الذين آمنوا وإذا نستموا بين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 اجتطالوا القران كما فاذا تفعلوا الله عليكم تقيموا أخفتم الفقر بسبب تقديم الصدقة إذا ناجيتم الرسول فإذ لم تفعلوا ما أمر الله به منها وتابع عليكم حيث رخص لكم في تركها فأتوا بالصلاة على أكمل وجه وأعطوا زكاة أموالكم وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها أعلم تر أيها الرسول إلى المنافقين الذين والوا اليهود الذين غضب الله عليهم بسبب كفرهم ومعاصيهم هؤلاء المنافقون ليسوا من المؤمنين ولا من اليهود بل هم مذذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ويحلفون بأنهم مسلمون وبأنهم ما نقلوا أخبار المسلمين لليهود وهم كاذبون في حالفهم أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة حيث يدخلهم الدرك الأسفل من النار إنهم قبح ما كانوا عليه من أعمال الكفر في الدنيا اتخذوا علامة دنيا عن كبير الله فلهم عذابا ممكن. اتخذوا ايمانهم التي كانوا يحلفونها وقاية من القتل بسبب الكفر حيث اظهروا بها الاسلام ليعصموا دماءهم واموالهم فصرفوا الناس عن الحق لما كانوا فيه من التوهين والتثبيط للمسلمين فلهم عذاب مذل يذلهم ويخزيهم لن تغي عنهم ولا اولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار الذين يدخلونها ماكثين فيها أبدا لا ينقطع عنهم العذاب. يوم الله جميعا فيه ولو فيه ولو فيه ولو يوم يبعثهم الله جميعا لا يترك منهم احدا إلا بعثه للجزاء فيحلفون لله ما كانوا على الكفر والنفاق وإنما كانوا مؤمنين عاملين بما يرضي الله يحلفون له في الآخرة كما كانوا يحلفون لكم أيها المؤمنون في الدنيا انهم مسلمون ويظنون انهم بهذه الايمان التي يحلفونها لله على شيء على شيء مما يجلب لهم نفعا او عنهم ضرا الا إنهم هم الكاذبون حقا في ايمانهم في الدنيا وفي ايمانهم في الآخرة استولى عليهم الشيطان عندهم ذكر الله ولا يجهم الشيطان يلا إن هذا الشيطان الذين هذا الشيطان هم الخاطرون استولى عليهم الشيطان فأنساهم بوسوسته ذكر الله فلم يعملوا بما يرضيه وإنما عملوا بما يغضبه أولئك المتصفون بتلك الصفات هم جنود إبليس وأتباع ألا إن جنود إبليس وأتباعه هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، فقد باعوا الهدى بالضلال والجنة بالنار. إن الذين يهادون الله وصله لا إن الذين يعادون الله ويعادون رسوله أولئك في جملة من أذلهم الله في الدنيا والآخرة وأخزاهم من الأمم الكافرة خض الله في سابق علمه لأن تصرنا أنا ورسلي على أعدائنا بالحجة والقوة إن الله قوي على نصر رسله عزيز ينتقم من أعدائهم من فوائد الآيات لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم حيث أدب صحابته بعدم مشقة عليه بكثرة ناجع. ولاية اليهود من شأن المنافقين خسران أهل الكفر وغلبة أهل الإيمان سنة إلهية قد تتأخر لكنها لا تتخلف <تصفيق>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 لا ينقطع عنهم نعيمها ولا يثنون عنه رضي الله عنهم رضا لا يسخط بعده أبدا وربهم عنه لما أعطاهم من النعيم الذي لا ينفد ومنه رؤيته سبحانه أولئك الموصوفون بما ذكر جند الله الذين يمتثلون ما أمر به ويكفون عما نهى عنه ألا إن جند الله هم الفائزون بما ينالونه من مطلوبهم وبما يفوتهم من مرهوبهم في الدنيا والآخرة سورة الحشر مدنية من مقاصد السورة إظهار قوة الله وعزته في توهين اليهود والمنافقين وإظهار تفرقهم في مقابل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 هو الذي أخذ لنا سبغ من المكتاب من أنزيادهم لأوله الحشر نظر من وصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدس من قلوبه مبعدا يخرجون بيوتهم من هو الذي أخرج بني النضير الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من ديارهم بالمدينة لأول اخراج لهم من المدينة إلى الشام وهم من اليهود أصحاب التوراة بعد نقضهم لعهدهم وصيرورتهم مع المشركين عليه أخرجهم إلى أرض الشام ما ظننتم أنتم أيها المؤمنون أن يخرجوا من ديارهم لما هم عليه من العزة والمنعة وظنهم أن حصونهم التي شيدوها مانعتهم من بأس الله وعقابه فجاءهم بأس الله من حيث لم وقدروا مجيئه حيث أمر رسوله بقتالهم وإجلائهم من ديارهم وأدخل الله في قلوبهم الخوف الشديد يدمرون بيوتهم بأيديهم من داخلها لألا ينتفع بها المسلمون ويدمرها المسلمون من خارجها فاتعظوا يا أصحاب الأبصار بما حل بهم بسبب كفرهم فلا تكونوا مثلهم فتنالوا جزاهم وعقابهم الذي عوقبوا به ولولا أن كتب الله عليهم جل أعبد في الدنيا وله في الآخرة عذاب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 من حيث لا يتوقعون من قدر الله في الناس دفع المصائب بوقوع ما دونها من المصائب. ذلك لأنهم الله ورسوله الله, الله شديد العقاب. ذلك الذي حصل لهم حصل لأنهم عادوا الله وعادوا رسوله بكفرهم ونقضهم للعهود ومن يعادي الله فإن الله شديد العقاب فسيناله به عقاب شديد عقابه الشديد.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 وَمَا انزل الله على رسوله ان يمسكها عليه من خير وخلال والذي رده الله على رسوله من أموال بني النظير فما أسرعتم في طلبه مما تركبونه خيلا ولا إبلا ولا أصابتكم فيه مشقة ولكن الله يسلط رسله على من يشاء وقد صلت رسوله على بني النظير ففتح بلادهم بغير قتال والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء على رسوله من إِلاَّ أَفُورَ الْجُلَدَ مِنْ ذِينَ لَغْنِيَاءٍ قُوَّةٌ الله على رسوله من أموال أهل القرى من غير قتال فلله يجعله لمنشاء وللرسول ملكة ولذوي قرابته من بني هاشم وبني المطلب تعويض لهم عما منعوه من الصدقة وللأيتام وللفقراء وللغريب الذي نفدت نفقته لكي لا يتصر تداول المال على الأغنياء دون الفقراء وما أعطاكم الرسول من أموال الفيء فخذوه أيها المؤمنون وما نهاكم عنه فانته واتقوا الله بامتتال أوامره واجتناب نواهيه إن الله شديد والعقاب فاحذروا عقابه للمطارئ المهاجرين الذين نخرجوا من ديارهم وماليهم يبتغون أفضل من ما كانوا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 والذين تبوروا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر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 من فوائد الآيات فعل ما يظن أنه مفسدة لتحقيق مصلحة عظمة لا يدخل في باب الفساد في الأرض من محاسن الإسلام مراعاة ذي الحاجة للمال فصرف الفئا لهم دون الأغنياء المقتفين بما عندهم الإيثار من قبة عظيمة من مناقب الإسلام ظهرت في الأنصار أحسن ظهور. والذي ندعوا من دعهم يقولون ربنا كلنا وإخوان الذين خلقون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 ألم ترى أيها الرسول إلى الذين أضمروا الكفر وأظهروا الإيمان يقولون لإخوانهم في الكفر من اليهود أتباع التوراة المحرفة اثبتوا في دياركم فلن نخذلكم ولن نسلمكم فلئن أخرج فلئن أخرجكم المسلمون منها لنخرجن تضامنا معكم ولا نطيع أحدا يريد أن يمنعنا من الخروج معكم وإن قاتلوكم لنعيننكم عليهم والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فيما ادعوه من الخروج مع اليهود إذا أخرجوا والقتال معهم إذا قتلوا لا ينخرجوا لا معهم ولا ينقلوا لا ينخرجون ولا لأن أخرج المسلمون اليهود لا يخرجون معهم وإن قاتلوهم لا ينصرونهم ولا يعينونهم ولأن نصروهم وأعانوهم على, المسلمي على المسلمين ليحربون فرارا منهم ثم لا ينصروا المنافقون بعد ذلك ثم بل يذلهم الله ويخزيهم لا ينصر أشدارة في صدورهم من الله ذلك لأن قوم لا ينقرون لانتم ايها المؤمنون اشد تخويفا في قلوب المنافقين واليهود من الله ذلك المذكور من شده خوفهم منكم وضعف خوفهم من الله بسبب انهم قوم لا يفقهون ولا يفهمون اذ لو كانوا يفقهون لعلموا ان الله احق ان يخاف وان يرهب فهو الذي سلطكم عليهم لا يقاتلونكم جميعا وراء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 الشيطان انت انت من من مثلهم من كمثل الشيطان قال إن مثلهم في من المنافقين الشيطان شيئا زينا للإنسان أن يكفر فلما كفر بسبب تزيينه الكفر له قال إني بريء منك لما كفرت إني أخاف الله رب الخلائق من فوائد الآيات ربطة الإيمان لا تتأثر بتطاول الزمان وتغير المكان صداقة المنافقين لليهود وغيرهم صداقة وهمية تتلاشى عند الشدائد اليهود جبناء لا يواجهون في القتال ولو قاتلوا فإنهم يتحصنون بقراهم وأسلحتهم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 ولا تكونوا مثل الذين نسوا الله بترك امتثال أمره واجتناب نهيه فانساهم الله أنفسهم فلم يعملوا بما ينجيها من غضب الله وعقابه ولكن الذين نسوا الله فلم يمتثلوا أمره ولم يكفوا عن نهيه هم الخارجون عن طاعة الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة بل هم مختلفون في جزائهم مثل اختلاف أعمالهم في الدنيا أصحاب الجنة هم الفائزون بنيل ما يطلبونه أن ناجون مما يرهبونه لو أن ندلنا هذا القرآن على ذري رأيته مفاشعا ففتعا من خسي الله، قطل في الأكتاب ومضربوها لعينها تبعا له لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت أيها الرسول ذلك الجبل مع صلابته متذللا متشققا من شدة خشة الله لما في القرآن من المواعظ الزاجرة والوعيد الشديد وهذه الأمثال نضربها للناس لعلهم يعملون, لعلهم يعملون عقولهم فيتعظوا بما تشتمل عليه آياته من العظات والعبر الله <تصفيق> هو هو الله الذي لا رأى إله إلا هو الملك القدرس السلام من المهيز العزيز الجزاء المتكفر سبحان الله عنه على الشرقون هو الله الذي لا معبود بحق غيره عالم ما غاب وما حضر لا يخفى عليه شيء من ذلك رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما وسعت رحمته العالمين الملك المنزه والمقدس عن كل نقص السالم من كل عيب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 أحق بهذا التأثر لما فيهم من الضعف أشارت الأسماء الخالق البارئ المصور إلى مراحل تكوين المخلوق من التقدير له ثم إيجاده ثم جعل له صورة خاصة به وبذكر أحدها مفردا فإنه يدل على البقية صورة الممتحنة من مقاصد الصورة تخلص قلوب المؤمنين من الولاء لغير دين الله تعالى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تخذوا العدو وعدوا وعهدا وامروا بالعدل تنصروا بني لتوثقوا ربك فلقاءكم الى الحق يغدون مصوره ونيها فنهلكم من الله رفقكم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 يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء توالونهم وتودونهم وقد كفروا بما جاءكم على يد رسولكم من الدين يخرجون الرسول من داره ويخرجونكم أنتم كذلك من داركم بمكة لا يراعون فيكم قرابة ولا رحما لا لشيء إلا أنكم آمنتم بالله ربكم لا تفعلوا ذلك إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد في سبيلي ومن أجل طلب مرضاتي تسرون إليهم بأخبار المسلمين مودة لهم وأحبارهم أنا أعلم بما أخفيتم من ذلك وما أعلنتم لا يخفى علي شيء من ذلك ولا من غيره ومن يفعل تلك الموالاة والموادة للكفار فقد انحرف عن وسط الطريق وضل عن الحق وجانب الصواب يتطور يتطور صباح الخير يطبوك يطبوك. هي الققوم يقول لكم هذا هو يفتقر اليكم يريد امتلئنا منهم ولا ناجلها ناجلها ناجلها طيب هي بكم يظهر ما يضمرونه في قلوبهم من العداوه ويمد ايديهم اليكم والضرب ويطلق بالشتم والسر وتمنوا لو تكفرون بالله مثلهم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 قد كانت منصة حدثهم في الغريب الذين معه القاب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 ربنا لا تصيرنا فثنة للذين كفروا بأن تسلطهم علينا فيقولوا لو كانوا على حق لما سلطنا عليهم واغفر لنا ربنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الذي لا يغلب الحكيم في خلقك وشرعك وقدرك من فوائد الآيات تسريب أخبار أهل الإسلام إلى الكفار كبيرة من الكبائر عداوة الكفار عداوة متأصلة لا تؤثر فيها موالاتهم استغفار إبراهيم لأبيه لوعده له بذلك فلما نهاه الله عن ذلك لموته على الكفر ترى كالاستغفار الأحد لقد كان لكم فيه مصورة حسنة لكم كان يرضو الله اليوم الله الغني هذه القدوة الحسنة إنما يتأسى بها من كان يرجو من الله الخير في الدنيا والآخرة ومن يعرض عن هذه, القدوة عن هذه القدوة الحسنة فإن الله غني عن عباده لا يحتاج إلى طاعتهم وهو المحمود على كل حال الله عليكم منهم والله والله, عبر والله عبر عسى الله أن يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتوا من الكفار محبة بحيث يهديهم الله للإسلام فيكونون إخوة لكم في الدين والله قدير يقدر أن يقلب قلوبهم إلى الإيمان والله وفور لمن تاب من عباده رحيم بهم لا ينهانكم الله وإنهم يقاطرواكم في الدين ولا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بسبب اسلامكم ولم يخرجوكم من دياركم ان تحسنوا اليهم وتعدلوا بينهم بان تعطوهم ما لهم من حق عليكم مثل ما فعلت اسماء بنت ابي بكر الصديق بامها الكافره لما قدمت اليها بعد ان استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فامرها بان تصلها ان الله يحب العادلين الذين يعدلون في انفسهم واهليهم وما ولوا من أن عن إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم من دياركم ولهما وعلى إخراجكم أن تولوهم، إنما الله عن الذين قاتلوكم بسبب إيمانكم وأخرجوكم من دياركم وأعانوا على إخراجكم ينهاكم أن توالوهم، ومن يوالهم منكم فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب مخالفة أمر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتكم الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرحه إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات من أرض الكفر إلى أرض الإسلام تختبرهن في صدق إيمانهن الله أعلم بإيمانهن لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه قلوبهن فإن علمتمهن مؤمنات بعد الاختبار بما يظهر لكم من صدقهن فلا تردوهن إلى أزواجهم الكفار لا يحل للمؤمنات أن يتزوجن بالكفار ولا يحل للكفار أن يتزوجوا بالمؤمنات وأعطوا أزواجهم ما بذلوا من مهورهن ولا إسمى عليكم أيها المؤمنون أن تتزوجوهن بعد انقضاء عدتهن إذا أعطيتمهن مهورهن ومن كانت زوجته كافرة أو ارتدت عن الإسلام فلا يمسكها لانقطاع نكاحهما بكفرها واسألوا الكفار ما بذلتم من مهور زوجاتكم المرتدات وليسألهم ما بذلوا من مهور زوجاتهم اللاء أسلم ذلكم المذكور من رد المهور من جهتكم ومن جهتهم هو حكم الله يحكم بينكم سبحانه بما يشاء والله عليم بأحوالكم لعباده وعمالهم لا يغفى عليه منها شيء حكيم فيما يشرعه لعباده وإذا منذاتكم شيء من أزواجكم وإن فرض خروج بعض نسائكم إلى الكفار مرتدات وطلبتم مهورهن من الكفار ولم يعطوها فغنمتم من الكفار فأعطوا الأزواج الذين خرجت زوجاتهم مرتدات مثل ما بذلوا من المهور واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من فوائد الآيات في تصريف الله القلب من العداوة إلى المودة ومن الكفر إلى الإيمان إشارة إلى أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه سبحانه فليطلب العود العبد منه الثبات على الإيمان التفلق في الحكم بين الكفار المحاربين والمسالمين حرمة الزواج بالكافرة غير الكتابية ابتداءا ودواما وحرمة زواج المسلمة من كافر ابتداءا ودواما يا <تصفيق> لا النبي اذا جاءك النساء المؤمنات يبايعنك مثل ما حدث في فتح مكة على أن لا بالله شيئا بل يعبدنه وحده ولا يسرقن ولا يزنينا ولا يقتلن أولادهن جريا وراء عادة أهل الجاهلية ولا يلشقن بأزواجهن أولادهن من الزنا ولا يعصينك في معروف من مثل نهيه عن النياحة والحلق وشق الجيب فبايعهن واطلب لهن المغفرة من الله لذنوبهن بعد مبايعتهن لك إن الله غفور من تاب من عباده رحيم بهم ولما بدأت الصورة بالتحذير من موالاة أعداء الله اختتمت بالتحذير منه تأكيدا لما سبق فقال تعالى يا الذين الله يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا يوقنون بالآخرة بل هم يائسون منها مثل يأسهم من الرجوع مثل يأسهم من الرجوع موتاهم إليهم لكفرهم بالبعث سورة الصف مدنية من مقاصد السورة تحفيز المؤمنين لنصرة دين الله والجهاد في سبيله التفسير بسم الله الرحمن الرحيم فابتح لله هذه السنة والسرعة وهو والعزيز الحكيم. نزه الله سبحانه وتعالى وقدسه عن كل ما لا يليق به ما في السماوات وما في الأرض وفي العزيز الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خلقه وقدره وشرعه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا بالله لما تقولون فعلنا شيئا ولم تفعلوه في الواقع فقول أحدكم قاتلت بسيفه وضربته وهو لم يقاتل بسيفه ولم يضرب فالرامة إن الله عنه تقولوا ما لا تفعلونه عظم ذلك المبغوض عند الله وهو أن تقول ما لا تفعلونه فلا يليق بالمؤمن إلا أن يكون صادقا مع الله يصدق عمله قوله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 وَإِذْ قَالَ الْمُسْلَ لِهُمْ يَا قَوِّرْ مَتْأُولُونَ لِمَقَبْتَ عَلَوْنَا أَنْيَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمْ نَادَهُ وَذَاءُ لَا واذكر أيها الرسول حين قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذنني بمخالفة أمري وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم فلما مالوا وانحرفوا عما جاءهم به من الحق أمال الله قلوبهم عن الحق والاستقامة والله لا يوفق للحق القوم الخارجين عن طاعته من فوائد الآيات مشروعية مبايعة ولي الأمر على الاستماع والطاعة والتقوى وجوب الصدق في الأفعال ومطابقتها للأقوال بين الله للعبد طريق الخير والشر فإذا اختار العبد الزيغ والضلال ولم يتوب فان الله يعاقبه بزياده زيغه وضلاله وان قال ايتذر المو رسول الله واذكر ايها الرسول حين قال عيسى ابن مريم عليه السلام يا بني إسرائيل إني رسول الله بعثني إليكم مصدقا لما نزل قبلي من التوراة فلست ببدع من الرسل ومبشرا برسول يجيء من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم عيسى بالحجج الدالة على صدقه قالوا هذا سحر واضح فلن نتبعه ومن من الله على الله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 الله هو الذي بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام دين الهداية والإرشاد للخير ودين العلم النافع والعمل الصالح ليعليه على جميع الأديان على رغم أنوف المشركين الذين يكرهون أن يمكن له في الأرض يا أيها الذين آمنوا هل على من يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم هل أرشدكم وأهديكم هل أرشدكم واهديكم إلى تجارة الرابحة تنقذكم من عذاب موجع <تصفيق> هذه التجارة الرابحة هي أن تؤمنوا بالله وبرسوله وتجاهدوا في سبيله سبحانه بإنفاق أموالكم وبذل أنفسكم ابتغاء مرضاته ذلك العمل المذكور خير لكم إن كنتم تعلمون فسارعوا إليه لكم طيبة في ذلك وربح هذه التجارة هو أن يغفر الله لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ويدخلكم مساكن طيبة في جنات إقامة لن تطال عنها ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه أي فوز نصر من الله من ومبشر ومن ربح هذه التجارة خصلة أخرى تحبونها وهي عاجلة في الدنيا أن ينصركم الله على عدوكم وفتح قريب يفتحه عليكم وهو فتح مكة وغيرها وأخبر أيها الرسول المؤمنين بما يسرهم من النصر في الدنيا والفوز في الآخرة يا पाणी आणि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 من فوائد الآيات تبشير الرسالات السابقه بنبينا صلى الله عليه وسلم دلالة على صدق نبوته التمكين للدين سنة إلهية الإيمان والجهاد في سبيل الله من أسباب دخول الجنة قد يعجل الله جزاء المؤمن في الدنيا وقد يدخره له في الآخرة لكنه لا يضيعه سبحانه كيف الهمة يا شباب؟ عالية؟ إن شاء الله نتوضى ونصلي إن شاء الله نكمل بعد الصلاة Amen. Yeah. تباعته؟ لا تباعته لا بحتاج. طيب تباعته ما بقى. بلعته. لا على الوضوء ولا على الصناعة بسم الله سورة الجمعة مدنية من مقاصد السورة بيان منة الله على هذه الأمة في تفضيلها وهدايتها بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ضلالها والإلزام بطاعته والتحذير من مشابهة اليهود التفسير بسم الله <تصفيق>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 ذلك المذكور من بعث الرسول إلى العرب وغيرهم فضل الله يعطيهم من يشاء والله ذو الإحسان العظيم ومن إحسانه العظيم إرساله رسول هذه الأمة إلى الناس كافة ولما ذكر الله ممتن به من بعثة الرسول ومن انزال القرآن ذكر ما كان عليه بعض اتباع موسى عليه السلام من الإعراض عن العمل بما في التوراة تحذيرا لهذه الأمة من اتباعهم فقال مثل <تصفيق> الذين مثل اليهود الذين كلفوا القيام بما في التوراة فتركوا ما كلفوا به كمثل الشمار يحمل الكتب الكبيرة لا يدري ما حمل عليه أهو كتب أم غيرها قبح مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يوفق القوم الظالمين لإصابة الحق قل يا الذين هدوا إن أنهم أولياء قل أيها الرسول يا أيها الذين بقوا على اليهودية بعد تحريفها يا أيها الذين بقوا على اليهودية بعد تحريفها إن زعمتم أنكم أولياء لله اختصكم بالولاية دون الناس فتمنوا الموت ليعجل لكم ما اختصكم به حسب زعمكم من الكرامة إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أولياء الله من دون الناس ولا <تصفيق> بما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 قل أيها الرسول لهؤلاء اليهود إن الموت الذي تهربون منه ملاقيكم لا محالة إن عاجلا أو آجلا ثم ترجعون يوم القيامة إلى الله عالم ما غاب وما حضر لا يفعله شيء منهما فيخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا ويجازيكم عليه من فوائد الآيات عظم منة النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية عامة وعلى العرب خصوصا حيث كانوا في جاهلية وضياع الهداية فضل من الله وحده تطلب منه وتستجلب بطاعته تكذيب دعوة اليهود أنهم أولياء الله بتحديهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في دعواهم لأن الولية يشتاخ لحبيبه يا أيها الذين آمنوا إذا الصلاة في يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله والأقل ويعلا لهم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم إذا نادى المؤذن للصلاة من يوم الجمعة بعد صعود الخطيب على المنبر فاسعوا إلى المساجد لحضور الخطبة والصلاة وتركوا البيع لألا يشغلكم عن الطاعة ذلك المأمور به من السعي وترك البيع من السعي وترك البيع بعد الأذان للصلاة الجمعة خير لكم أيها المؤمنون إن كنتم تعلمون ذلك فامتثلوا ما أمركم الله به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 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُ أَنْ يَنْصُرُوا إِلَّا هُوَ قُلْ من خير من ومن وَاللَّهُ خير أي السابق الفوز بما تحبونه والنجاة مما ترهبونه وإذا عاين بعض المسلمين تجارة أو لهوة ان تفرقوا خارجين إليها وتركوك أيها الرسول قائما على المنبر قل أيها الرسول ما عند الله من الجزائع على العمل الصالح خير من التجارة واللهو الذي خرجتم إليه والله خير الرازقين سورة المنافقون مدنية من مقاصد السورة كشف المنافقين وصفاتهم وبيان موقفهم من الإسلام وأهله تحذيرا منهم ومن التشبه بهم التفسير بسم الله الرحمن الرحيم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 واذا رايتهم ايها الناظر تعجبك هيئاتهم واشكالهم لما هم فيه من النضاره والنعيم وان يتكلموا تسمع لكلامهم لما فيه من البلاغه كانهم في مجلسك ايها الرسول خشب مسنده لا يفهمون شيئا ولا يعونه يظنون كل صوت يستهدفهم لما فيهم من الجبن هم العدو حقا فاحذرهم ايها الرسول ان يفشوا لك سرا او يكيدوا لك مكيده لعنهم الله كيف يصرفون عن الايمان مع وضوح دلائله وجلاء براهينه من فوائد الآيات وجوب السعي إلى الجمعة بعد النداء، بعد النداء، وحرمة ما سواه من الدنيا إلا لعذر. تخصيص صورة، تخصيص صورة، تخصيص فيه تنبيه على خطورتهم، فيه تنبيه على خطورتهم وخفاء أمرهم. العبرة بصلاح الباطن، لا بجمال الظاهر ولا حسن المنطق. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله معتذرين عما بذر منكم يطلب لكم من الله المغفرة لذنوبكم عطفوا رؤوسهم استهزاء وسخرية ورأيتهم يعرضون عما أمروا به وهم مستكبرون عن قبول الحق والإذعان له سواء عليهم لهم, لهم ان يستوي طلبك أيها الرسول المغفرة لذنوبهم وعدم طلبك المغفرة لهم لن يغفر الله لهم ذنوبهم إن الله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته على معصيته هم الذين قولوا لا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 يقول راسهم عبد الله بن ابي لئن عدنا الى المدينه ليخرجن الاعز وهم انا وقومي منها الاذل وهم محمد واصحابه ولله وحده العزه ولرسوله وللمؤمنين وليست لعبد الله بن ابي واصحابه ولكن المنافقين لا يعلمون ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين ولما بين الله حرص المنافقين على البخل بالانفاق للصد عن سبيل الله حذر المؤمنين من ذلك وامرهم بالانفاق في سبيله فقال يا, ذلك ذلك يا ايها الذين امنوا لا ينلاكم ان ولا الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم يا الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تشغلكم لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلاة أو غيرها من فرائض الإسلام. ومن شغلت أمواله أواده عما أوجبه الله عليه من الصلاة وغيرها فأولئك هم الخاسرون حقا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وَالَّتِي هُمْ رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قبل أن يفيا أحدهم الموت رَبِّ لولا أخرتني إِلَى أجل قَرِيبٍ فأصدق. وأنفقوا مما رزقكم الله من الأموال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول لربه ربي هل لا أخرتني إلى مدة يسيرة فأتصدق من مالي في سبيل الله وأكن من عباد الله الصالحين الذين صلحت أعمالهم والله خبير بما تعملون ولن يؤخر الله سبحانه نفسا إذا حضر أجلها وانقضى عمرها والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر من فوعد الآيات الإعراض عن النصح والتكبر من صفات المنافقين من وسائل أعداء الدين الحصار الاقتصادي للمسلمين خطر الأموال والأولاد إذا شغلت عن ذكر الله صورة التغاب مدنية من مقاصد الصورة ذكر غبن الكافرين وخسارتهم يوم القيامة تحذيرا من الكفر وأهله التفسير بسم الله ينزه الله, وينزه الله ويقدسه عما لا يليق به من صفات النقص كل ما في السماوات وما في الأرض من الخلائق له وحده الملك فلا ملك غيره وله الثناء الحسن وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء الله <تصفيق>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 يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض ويعلم ما تخفون من الأعمال ويعلم ما تعلنونه والله عليم بما في الصدور من خير أو شر لا يخفى عليه من ذلك شيء أي أنكم نبعوا الذين فقروا قبلوا فلا ألم يأتيكم أيها المشركون خبر من مكذبة من قبلكم مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم فذاقوا عقاب ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب موجع بلى قد أتاكم ذلك فاعتبروا بما آلى إليه أمرهم فتوبوا إلى الله قبل أن يحل بكم ما حل بهم ذلك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 زعن الذين تسوى الذي يبعثه في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 ومن يؤمن بالله ويعمل عملا صالحا يكفر الله عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ما كتين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا ينقطع عنهم نعيمها ذلك الذي نالوه هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز من فوائد الآيات من قضاء الله انقسام الناس إلى أشقياء وسعداء من الوسائل المعينة على العمل الصالح تذكر خسارة الناس يوم القيامة وذكين تطرون وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَن يُخْزِيَ وَلَا يُذَلٌّ وَمَن بِاللَّهِ ما أصابت أحدا مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده إلا بقضاء الله وقدره ومن يؤمن بالله وقضائه وقدره يوفق يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه والله بكل شيء عليم لا يخفي عليه شيء. واطم الله واطم رسوله فإن توليتم فإنما على وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن أعرضتم عما جاءكم به رسوله فإثم ذلك الإعراض عليكم وليس على رسولنا إلا تبليغ ما أمرناه بتبليغه وقد بلغكم ما أمر بتبليغه الله هو المعبود بحق لا معبود بحق غيره وعلى الله وحده فليعتمذ المؤمنون في جميع أمورهم يأتي أذبنا أمنوا عدوا لكم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا الله رحيم يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم لكونهم يشغلونكم عن ذكر الله والجهاد في سبيله ويثبتونكم فاحذروهم أن يؤثروا فيكم وإن تتجاوزوا عن زلاتهم عنها وتستروها عليهم فإن الله يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم والجزاء من جنس العمل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 فاتقوا الله الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ما استطعتم إلى طاعته سبيلا واسمعوا واعطِعوا الله ورسوله وابذلوا أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير ومن يقه الله حرص نفسه فأولَكَ هم الفائزون بما يطلبونه والناجون مما يرهبونه إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم لكم والله شكور حليم إن تقرض الله قرضا حسنا بأن تبذلوا من أموالكم في سبيله يضاعف لكم الأجر بجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة ويتجاوز لكم عن ذنوبكم والله شكور يعطي على العمل القليل يعطي على العمل القليل الأجر الكثير حليم لا يعاجل بالعقوبة عالم غير الشهاد العزيز والحكيم اللهم سبحانه عالم ما غاب وعالم ما حضر لا يخفى عليه من ذلك شيء العزيز الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خلقه وشرعه وقدره من فوائد الآيات مهمة الرسل التبلغ عن الله وأما الهداية فهي بيد الله الإيمان بالقدر سبب سبب للطمانينة والهداية التكليف في حدود المقدور للمكلف مضاعفة الثواب للمنفق في سبيل الله سورة الطلاق مدنيح من مقاصد السورة تعظيم أمر الطلاق وحدوده وبيان عاقبة التقوى والتعدي على حدود الله التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا قلت النساء فطلقوهن تطلق من العدة نواعس العدة وتق الله ربكم لا تخرج من بيوه نواعي خروج إلا بفاحشة مبينة وفي الله حدود الله ومن حدود الله فقد غلى لا تدريد عن الله يحفظ بعد ذلك أمراك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 مثل الزنا وتلك الأحكام هي حدود الله التي حدى لعباده ومن يتجاوز, ومن يتجاوز حدود الله فقد ظلم نفسه حيث أوردها موارد الهلاك بسبب عصيانه لربه لا تعلم أيها المطلق لا تعلم أيها المطلق ولعل الله يحدث بعد ذلك الرغبة في قلب الزوج فيراجع زوجته فإذا فرأيه هن تنسدهن بمعروف أو حوف فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَنْسِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَبِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْرُهُ لَا عَلِلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِللَّهِ لَلِكُمْ يُعَوْبِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلِيَوْمِ وَمِنْ فإذا قاربنا انقضاء عدتهن فراجعوهن عن الرغبة وحسن معاشره أو اتركوا مراجعتهن حتى تنقضي عدتهن فيملكنا أمر أنفسهن مع إعطائهن ما لهن من حقوق وإذا أردنا مراجعة وإذا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 ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله باني امره وليعن الله لكل شيء قدره ويرزقه من حيث لا يخطر له على بال ولا يكون في حسبانه ومن يعتمد على الله في اموره فهو كافيه ان الله منفذ امره لا يعجز عن شيء ولا يقوته شيء قد جعل الله لكل شيء قدرا ينتهي إليه فللشدة قدر وللرخاء قدر فلا يدوم أحدهما على الإنسان أولئك أسلم نحين من نسائكم يرثبت فعددوا النخلات وأشهر وطلقات اللائي يأسن من أن يحضن لكبر سنهن إن شككتم في كيفية عدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يبلغن سن الحيض لصغارهن فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك والحوامل من النساء نهاية عدتهن من طلاق أو وفاة إذا وضعن حملهن ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ييسر الله له أموره ويسهل له كل عسير ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يغفر سيئاته ويعطي له أجرات ذلك المذكور من أحكام الطلاق والرجعة والعدة حكم الله أنزله إليكم أيها المؤمنون لتعملوا به ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يمح عنه سيئاته التي ارتكبها ويعطيه أجرا عظيما في الآخرة وهو دخول الجنة والحصول على النعيم الذي لا ينفد من فوائد الآيات خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لامته ما لم تثبت له الخصوصية وجوب السكنة والنفقة للمطلقة الرجعية الندب الى إلى حسما لمادة الخلاف كثرة فوائد التقوى وعظمها أولاد حِلَّ لِمَنْ عليهم يُصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّىٰ يُقِيمَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ فَإِنْ ولما بين الله حكم الطلاق والرجعه بين حكم النفقه والسكن فقال اسكنوهن ايها الازواج من حيث سكنتم من وسعكم فلا يكلفكم الله غيره ولا تدخلوا عليهن الضرر في النفقة والسكن ولا في غيرهما رجاء التضييق عليهن وان كانت المطلقات حوامل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن ارضعن لكم اولادكم فاعطوهن أجر ارضاعهن وتراجعوا في شان الأجرة بالمعروف وتراجع في شأن الأجرة بالمعروف فإن بخل الزوج بما تريده الزوجة من أجرة وشحت هي فلم ترض إلا بما تريده فليستأجر الأب مرضاعة أخرى ترضع له ولده لمن من سعده ومن قرع رفقه فانتق <تصفيق> الله الله لينفق من كان له ساعة في المال على مطلقته وعلى ولده من ساعته ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله منه لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها فلا يكلفها فوقه ولا فوق ما تطيقه سيجعل الله بعد ضيق سيجعل الله بعد ضيق حاله وشدتها ساعة وغنا وكأي من قبل عادت عن أمر ربها ورسله فحاسنا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 فذاقت عقوبة, فذا عقوبة أعمالها السيئة وكانت نهايتها خسارا في الدنيا وخسارا في الآخرة أعبر أعبر الله, أعبر أعبر. الله, ألباب الذين الله الآية السابقة فذاقت عقوبة أعمالها السيئة وكان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 رسولا يتلو عليكم ايات الله ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات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 سورة التحريم مدنية من مقاصد السورة تربية البيت النبوي ليكون أسوة للأسرة والمجتمع التفسير بسم الله الرحمن الرحيم يا, يا أيها النبي للم... لما تحرم ما أباح الله لك من الاستمتاع بجاريتك مارية تبتغي بذلك إرضاء زوجاتك لما غيرن منها والله غفور لك رحيم بك. قد شرع الله لكم تحليل أيمانكم والله هو العليم الحكيم. قد شرع الله لكم بالكفارة إن وجدتم خيرا منها أو حنتتم فيها والله ناصركم وهو العليم بأحوالكم وما يصلح لكم الحكيم في شرعه وقدره. وإذا سروا النبي وإذا طعوا أزوجه حديثا فلما نبأت به وغيره وغيره عبره وأعبره وأعبره عن بعض فلما نبأت به قالت من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 حق عليكم أن تتوب لأن قلوبكما قد مالت إلى محبة ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتناب جاريته وتحريمه على نفسه وإن تصر على العود على تأليبكم عليه فإن الله هو وليه ونصره وكذا جبريل وخيار المؤمنين أولياؤه ونصراؤه والملائكة بعد نصرة الله له أعوان له ونصراء على من يؤذيه عَسَى أَقْرُهُ إِنْ قَلَّقَكُمْ مِنْ ولله وازواج خير عسى ربه سبحانه ان طلق كنا نبيه أن يبدله أزواج خيرا من كن منقادات لأمره مؤمنات به وبرسوله مطيعات لله تائبات من ذنوبهن عابدات لربهن صائمات ثيبات وابكاره لم يدخل بهن غيره لكنه لم يطلقهن <تصفيق> لا الله ما يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اجعلوا لأنفسكم ولأهلكم مقاية من نار عظيمة توقد بالناس وبالحجارة على هذه النار ملائكة غلاظ على من يدخلها شداد لا يعصون أمر الله إذا أمرهم ويفعلون ما يأمرهم به دون تراخ ولا توانن يا أيها الذين أجفروا لك أعطائر اليوم إنما تجزون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 من كرم المصطفى صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أنه كان لا يستقصي في العتاب فكان يعرض عن بعض الأخطاء إبقاء للموده مسؤوليه المؤمن عن نفسه وعن أهله يا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 يا أيها الرسول جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وإقامة الحدود واشتد عليهم حتى يهابوك ومأواهم الذي يأوون إليه يوم القيامة هو جهنم وساء المصير مصيرهم الذي يرجعون إليه ضرب الله أهل الذي ضرب الله مثلا للذين كفروا بالله وبرسله أن علاقتهم بالمؤمنين لا تنفع بحال امرأتين نبيين من أنبياء الله نوح ولوط عليهما السلام فقد كانتا زوجتين لعبدين صالحين فخانتا زوجيهما بما كانتا عليه من الصد عن سبيل الله ومناصرة أهل الكفر من قومهما فلم ينفعهما كونهما زوجتين لهذين العبدين الصالحين وقيل لهما ادخل النار من جملة الداخلين فيها من الكفار والفساق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 ومرين بنت عمران الذي أحسنت ورجاء نبقنا فيه من روحنا وصدقت بك بمان ربنا وكتبه وكانت من وضرب الله مثلا للذين آمنوا بالله وبرسله بحال مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الزنا فأمر الله جبريل أن ينفخ فيه فحملت بقدرة الله بعيسى ابن مريم من غير ابن وصدقت بشرائع الله وبكتبه المنزلة على رسله وكانت من المطيعين لله بامتثال أوامره والكف عن نواهيه من فوائد الآيات التوبة النصوح سبب لكل خير فاقتران جهاد الألم والحجة وجهاد السيف دلالة على أهميتهما وأنه لا غنى عن أحدهما القرابة بسبب أو نسب لا تنفع صاحبها يوم القيامة إذا فرق أو إذا فرق بينهما الدين العفاف والبعد عن الريبة من صفات المؤمنات الصالحات والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على